دانجي يگتو رادوي هولر برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش کردی عادل کریم و می وانداری اسماعيل اسماعیل نوری بر نامی از قرآن بسم الله الرحمن الرحيم بر زن بی سرنی نجیب قرطوله و لیلو دو لبی صلاهی خای جورتان لبیت خوشحال این دوباره با خدمت دان دگین وا لب با پیش کشکر نیالقیت چینویل برنامه کتان سون لقرآن تیاب گین معلومی زناب تان که ل الق خسته سر کمالی یا ساوری سال بوتیجیشتن لقرآن پیروز جیش تین سر بابتی تدبر رو بیکر نوی قل لقرآن پیروز هذا هو نمونا بعملي بكرداري بشاندان لصورة انفثار وصورة فاتحة كبنمونا ورمانقر تاوكو تسونيتي سونتي بيركنوا فير بين القرآن بيروس لألقي أمزار شمان إن شاء الله لخزمتان داسين خزمت سورتي شي تري قرآن بيروس كسورتي إخلاصة توكو وكو آخر نموناوري بجرين لبو فيربونيو تدريب كردنو راهنان لسر صونتي تدبر لآيات وصورة كاني قرآن بيروس. ديارا معلومة لا زنابتان كأم صورة صورة إخلاصية چهك لصورة هر قرنجة كاني قرآن پيروسو هر وهاد صندين فرماشتشي لسر هاتوكا بثلوثي قرآن وات السيحي قرآن نوزد كراوو ازرو پاداشتشي ازگار زوريه لخوين نوو ديارا گرنتین گرنتی سر تکالیف داره که لی اسلام گرنتین بابد ایمانو باور بون باخوای جوریه. اگر بیتو باور من باخوای جورا، باشی وعده که قرآن پیروز طرحی کد و باسی کردو و، باشی وعده خوای جورا بناسین که وقت خوای جور خوی باسی خوی کد ول قرآن پیروز. آو بناغه چی پتو لبو باش تری باور دادنین بالام خواه نخواست اگر لیرا تو شی لرزوچی و یان تگشت نشی ندروزبین او رنگ داته ول همو بوار که این من روه تماشا دکن خوای ګوره لرزور شوینن با سی با اوربون به خوای کرجی او ایمان بالله تری سرتای همو به شکنتری باوره بلام به شیو چیګشتي خوای ګوره با اوربون به خوای بستاوته به آیتکانی هروهنا کم زار ریکو تو که خوای باسی ذاتی خوې بکاتن زیارت بارسی مخلوقه کان و د صلاتي خواو رنګ دانوي د صلاتي کان خوي گورلم بو نوور زيارت باز دكه بل ام سن ايتو سن بتایبتي او سوره تشك سوره اخلاص زيارت بارسي خوري خوي دكه خوي گور زله بووي بيني د صلاتي کان خوي او تسونو او خوا بناسين خوشممبر او تعکو په ویستاسو یا ته لم سورته ود بنوو زور به خلچش ام سورته مشاهده کی لبرو دائم روزانه د خوینو پیدا داتون لدوی سورته فاتحه بتايبه لکات یوجکان زور بمن ان سورته دبره د کیو د ام خو نو زوره واي کړ دوکا مزل تی گشتن او بیر کله زور کم بیتنو الوكو روتيني بيخويني وبيتسر زمان من امرو لخزمت اون صورتا لتسينا خزمت ماموستاي برئيز ماموستاي اسماعي النوري تويجر وليكو للا زانسته قرآنية كان لوي هل خزمت باباتي التدبور فهر سون تون بيلا بصورته بكينو تدبوري او صورته بكينو دوباره بخيرهات ماموستاي ماموستاي او بيشه شي باس ما كد يعني معلومة لاي زنابتن كا اون صورتا الزور گرنجا گرنگش گرنگش گرنجی شیلاوی دا که خوای گور ليره بتفصيلي با پوختي او کوتي با خودي خويده كرد زنابت صدر السلام سوره توتن تيما دگينو زياتر او کول راهيناني عملي چې خدمت يو بي بسم الله الرحمن الرحيم ا ديار بيگومان لهمو په مكان خوای برغي مربون بخو بتعبدي برابن بويك خوا تاقانه وتقو الدنيا هيج هونو هالشيءي نيا بنتيني همو بيا مكان بوه هروخ هروخ خاد فرمة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إن جاء خدا سبحانه وتعالى لا عالمی خلق لعالمی امر که پیشترش با اسمان لیوکردياب به همشی نوجوان کانی خود خاطر ون نوجوان کانی بددرد کیتاکو مرف به آسانی روزانه بتوانی لکن نوجوانی خواب رشکوت کاتنو حاری بی لیو تیجین شکتاکو برخواب قریتا. او باب تکا پیشترش اما جم به خدینامانی باسی لیب بس اوی کلی را گرینگه اوی کوچ خاله سن شوینگ به پختیو به کرتی. باقولی بشی وشی زور رایکوپی کم محکم باسی خودی خوده که شونه تو اینیا تاکوم بتوانن بتوانی آوانی ک خدای درونی درونن آخوانی ک بعضی از اسباساسیانیا با برگی بسی نیب با برگی یقینی جا همو بونوره انجایگل وشونه زور گیرن خوا با زور وردوم قولوا برز باسي خويدة كاعتن بريتيلة سورة إخلاص إنزا أغا سيري سورة إخلاص بكين هم لشيوازي در برينكي هم لو شكاني تنيا لو سورتاء آوابو شيوهاتيا هر وقت منا نضيام كلمة أحد لهم قرآن نقل لهم قران لهم زمان عربي تمشاكا باز لكاتي نفيو شرط استفام هاتيا لكاتي مسبدنا هاتيا تنيا لو شونه هاتيا او شونه شتايبته بخوا قدر احد قدر احد ان جا صمد هل يقدر للقران هاتيا هل يقدر للقران هاتيا يجارشتر ناتيو بمعرفه شات تعبت بخوي خوفونج هل اوجار هاتيا ان ذا بنسبه كلمة لم يلد ولم يولد او كلمهش للقران ده هل اوجارها هاباش دكاتن ونفيج دكاتن لا والدة ولادة بُلَابُو خالِ سبحانه وتعالَ لبرهان دير بُخْتَكَي بُخْتَكَي أو كأصورة لحموي إنزل رويدا رشتنيش زر تعبت الزر ببختي على علماء بلغدرين زر إجازة مجازة بلا وتأشقو له ناروكش برزو في مشي قرنك بأقداري خوي هالقطيع كبنتيني همو مو آينة، هنا نقبل صار ما بنسينها. همو آينة كان كبريتي لو يكوا خدا سبحانه وتعالى وخوي بناسير وفتح وتنجيب ناسير. اللي برو صورته ااا جرينجي شي خوي هي شاني أو يكوا زور بوردي زور بقوني وفتح كاني لحالي بن. ما ماست سورة بقل دسبيك لها. سورة اخلاص يشيك لو سورة أنا ك بقل دسبيك ليها. أجر بنسينه ما مانا ایتیه، ما بست ایتیه خواهیم گوره که باوشی و یا دارید ابرتام. مان قل دیار قال يقول قل هاتیك فعل أمره و هو بكرتيكي قبلين و تاكي انجا خوا سبحان الله، او خواست و فرمایش تو دا خوازی پیامانی که هیچی با مرودنی ری بشه چی اوه تعبت از خوي بروي رابط نخوش انزيمتها باش الشيء هذا بي اعلانك وبيك بخلق هر او هنا بس بخوي لبروا خاله شي قرنقه او بزاني الديره مثلي مثلا كذا فرمي قل هو الله احد هر او النيه اما بروامن وبك اخوا احد ده بيو ده بيتدبر اني بيجيني بخلق بان شي بوكين بلان با اسلوب قراني بمنهج قران نقبه منهج اشتر انزال برهنديه كاتك اخوا دفر متبيغمبر عليه الصلاه والسلام قل ما بسك اي او اخر خوي برواي وانا بدي بي او ان بنسيني العين بديت اخرب واخرب بلا اوقات انزل صورتك هي كابا وقل يا أيه وقل كل برب برب برب قل الناس. الناس. الناس. هي بقولكو تي بي دي او انا بس بس سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى كوتاي كده فهمي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبيره تكبيره لأنه يجب أن يقول سوري إصراش كيف يقول كيف يقول كيف يقول كيف يقول ويقول الحمد لله بأيش إعلان كلا لبو خلق كوا يستعيش تنيا لبو خلقه ها هو بشي نيا من دالي, دالي هرنب زادية لبو خلقه كسيش هاو تاي اونيا أو كورتاكي بواتا كورتاكي اونيا او پیامه لباس کل کل کدیتا هر آوانی برو خود بیتن. برکد دبی لگر آوی لبو خود دبی با خالتش رابگینی بانگششی بوقیر بلاش کرینه با خالک ده. ایا و تایبته بپیغمبر علی صلی الله السلام یعن همو ایماندارک دقت آستی آوی که حسب پسیاره تیبکاتنو آو پیامه بگینی با خالک. آو لبو آویشی یعن تایبته بپیغمبر علی صلی الله هركسك هركسك بلا كاني بنداتي ببري للتقوى والإيمان والصلاح بقاته درزي او كابتواني الشهادد لسار خلق بداتن كبداخل وشي ديغل وزارة ونشك الشيواء وشي شهيد وشهداء وغانيا او كابتواني بكرداري بروجتي بحل سكوتي بسيماي ببيواندكاني بقوتاكاني بها مو عوشتاني كالالتيدع حال دا کلتن به همی بتن شهادت لسخ خالق دا تن بلع، آقای تو واجب دادی لسیری. بلام پیشتره خوی تنه آسی اوی بتن که بتوانی با خوی باش که هندک داری خراب که آو ما فی اوی نیک نقبلی مافینیه، برق واجب نیه لس سریکا، بانگش ممکن است واناییه، آوکار انجام ده، برق با پیاسان رنگ انجام ده کارکه تیغ بداتن زیان زیاتری لقازان دیکه زور جاریش آورود بداتن خالقانه کن بلاغ موبین نیه، بلاغ موبین نیه دیم قصان دکن لعایی خویی تر زرریان زیاتر لقازان شه. ما ماست ملالی حبشی که خوی كيف تكرار ذكر ذو، أحدون أحد لم صورة تجدود ذو، أم ناوى بيروزي خواهي قورة هاتوه قل هو الله أحد لكو تايكش ولم يكن له كفواً أحد أغا زياتر بسينا بن زبناواني أموشا بيروزو أو ناوى بيروزي خواهي قورة وحيد هيا أحد هيا أوا أكيد زيانوازي واحدش هيا أحد وواحد هورتشان أصلا كان لبو واحد دقارته وواهو حا هذا واحد بلان بيغمان احد واحد زواجين لخاله بن سنيه توازين لخاله بن سنيه باميديكا بتوانم بيغينب واحد جماريه يعني يك واحد جماريه يك يعني لبران أنا يعني لا لا يك واحد يك يك لا واحد أو يعني يك يك يعني إجمارية يعني آه. يك بلان برخي هيدك <تصفيق> بس احد ليك هم يك همش يكك كلا لشيوي بونينيا لشيويوي بونينيا هاو شيويوي بونينة هالشي ووي نية هو هو خاله يعني أوبي. واحد اسم فاعلة احد سف مشابهة هم أونز زمان شعر زمان صفات او أو صفاتية كسابتة دائمة لكسج ذهبي. بلام اسم فاعل سابت نية. هندا وقتاً ثيده هندا وقتاً ثي دانية. لبرهن ده لروي سببتي لرد بردوامي أحد بردوامة أحد بردوامة. خالك هكذا واقن قب عربي لبو غيري ويش لبوغيرهش بكاردة. بلام أحد تاني لبو لبو عاقل بكاردة. لبرندي ما رجل واحد لين دفتر واحد لين شجرة واحدة. يعني واحد لبوه مش تقدر. بكاردة. بلام أحد تعبته بس لبو عاقل بكاردة. لبو عاقل بكاردة. هو خالك جوا جرنجه بيزان. لبرندي أجر بيزان. بز وقت زان عند الواحد يدخل في الأحد ولكن الأحد لا يدخل في الواحد. يعني اجر جوتمان واحد يعني يك كجوتمان أحد يك واحد إكاش دقر تأخوي لجر إضافي أو كوا هيش تجنيه هالشيوي أوبي هيش تجنيه هالشيوي أوبي إنزين لجر هم زمان عرب تمرشاقن هم زمان عرب تمرشاقن القرآن إش تمرشاقن أحد لجر نفي واستفهام الشرط بكارت يعني لحالتي مثبت بكارتة ثانية ليرن نبي ثانية ليرن نبي لحالتي م... لبرهان دقت تمرشاقن ما في الدار أحد ليس في الدار يا هل من د هل في هذه الدار يا حد إنجاء أحد إنجاء أحد شرطية أو يستفمي أو ينفيه بموس بتنيال راهيت من لبرهان دي تعبت بس لبو خوي بكاراتيا تعبت لبو خوي بكاراتيا هو ب ب ب ب بكرتي زواج قل هو الله واحد هو جرنجا بزاني هو لرا ضمير الشأن في يدوتري ضميره يعني الذكراه او هويته انا بخابري قل الله أحد بل عم لو سباكارديا اغير بتوانين بيجين بيديرن ضميرش واتا او باباتي او فرسي او قضيه او مسلبهشوي بكارديا بابته شيجرينغو باغدار البرهندي يعني الضمير اسم بك وبكارته الضمير اسم هو يعني الله الله يعني هو لوقاتي بکاریک بمانه هول بگینین به خلق کوا او باباته گرینگو باغدار هر و بار محققه لبرهنده او ضمير لیرا بک فکر اكو یتو انجالر خوامه با سیتی حوال من بداتی کوا با خوای با خوای باباته شی گرینگا بابسشی مثبت شی محققی شکه اوشوا الله احد لبره او خوای سبحانه وتعالى لخودی خوای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 وحقيقه خوي بشويش بردوام بيسي بهيز بر بردوام يدمنته بلهم هموشت كان لبو معنويان بيستيان بييه انجا لناو خاني خوي ياخذ بيت كد على ما درن للصفات كاني خوي هاو شوي او نيه احد هاو شوي او لبون دا احد لا هر وقت بس معك مثلا هو الاول والاخر والظاهر والباطن هيش تغنيه بسره تعبي كتابي لقد اردت ان اكون مثل هذا المكان الذي اكون مثل هذا المكان الذي اكون مثل هذا المكان الذي اردت بلا اكون مثل خوي المكان كز اردت ان اكون ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء هذا المكان أو اردت يعني كمثله يعني هذا كمثله شي. شيء لبو عالمي خلق بكاري ليه رأي, كا رأى سارو... يعني نجارزم اللي بعندك زرين ك كافك الزايد الزايد إني ليه رأي خو شيء هتبرين الشيء ليس إذن بب أحد أحد أجر وقت سنم نجبين يعني لا قرآن أت واضح البيضاء قل اللّه قل الله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد ولا يشرك في حكمه أحد ليلة مشاكل لجنا فيها ولا يشرك فيه حكمه أحد لحكم كوي؟ كس هاو بجنيا. كس لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدى لا ربوبيتي هوي بنا في كس مشاركني كس وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفي على ما انفق فيها وهي هي على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدى سكتيال او لا لا بلام خواد دفر ويلي دخاب حشمه متولوي كبر جاي لسدع. طري خزجة أومنك بع. إن زهرة الصوري وأنا أولا أهم من الصوري كهفن خالل نهاية الصوري كهف دفرمي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء رب لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربي لا شوانا كان يتر يعني دائما وشيء أحد لغا الشرك زيادة البكار هاتي اللوي نفي هركس بكاك وزندبات بجداري دكال حكم لغا اخوا يعني عبادة اخوا يعني التوحيد والشرك بران بريكا با برداومی، با سبحان الله. تایبادش شرکه كهف زور او از زغده کاتو. ل شرکه هف یغله خالقین کان ک اجنسه دکاتن نفي وای کا نفی هم وجود شرکه کان دکاتن ل برایم برای اثباتی احادیتی خواهد که ل تناند أصحاب الكافش. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نعبدن فيه إلها. لقد قلنا إذا شط. قال المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد. قل, إنما قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. أوانو عيت واحد باسما كدواتا يعني يك يعني أما يخواي ببارستين يخواي ببارستين نبتدو لبرهن دي خلقك هي دوخوا يانسي خوا أو أنا وإخوا دفرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث, ثالث ثلاثة, ثلاثة وما من إله إلا إله واحد أم جعلوا لله شركاء خلقك خلق فتشابه الخلق علم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فبأي فيا يفرهبون هرقل الصور الصافات والصافات صفة الزاجرة زرفة التالية إن إلهكم لواحد هرقل قاد فلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دنيا والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحد واحدا. بيقولون أو آياتي تر ما كا زور زوره يعني زوره بغيت ما نقول كرتكي سبحانه وتعالى خواص سبحانه وتعالى هم نفي دواني دكا هم نفي هالشيء دكا كرانق خلك رب بيرسي بعشرة مادام دلنا أحد أو واحد يشتاش دايمنا معنا احتمالا بدلنا يعني خواص سبحانه وتعالى فترشيد بتدون نخير خواص سبحانه وتعالى لبوءة وي حقيقة خوي بستوی بګین تمروه وکړ کان همیشه همو شی وکړ کان لزمن وکړ یعنی لبونونه خو ادا فرمه غافر د فرمه غفورشم د فرمه غفارشم رنگه ده کزو ابزانه واته نه خېغ واته غافر بمطلق غفران هه له بوزونه غفار لو حالته وکړ د کابرای مزنیب ګناهی زور به عدد ګناهکان زور پیته غفور لو حالته علم. اجل ان تكرارها لك ان يكون قال ان يكون لك ان يكون لك ان ما لك ان يكون قال يا يكون لك علم يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك عالم الغيب والشهادة. غيب كراتب جمع علام الغيوب علام الغيوب <تصفيق> هم غيب خندزنيت اجى تمشى عالي هم مشى لو شنو انا بكاركا بكارات الكشتي نهاني وبنهاني عليم بذات الصدور ذات الصدور, الصدور لابران دي علمي بهم او كانه مثلا قدرتي اخوا قادره وقاديره مقتدرشه انزالاش بهم ماشي اخوا دفرمتن امن واحدش ام لو كان فيهما آلهة إلا الله, الله لفسدتها لماذا بصيغيشتر؟ ذكرتكين خوا سبحانه وتعالى لكاتا واحدة واحدة واتا دو خواهي نفي ذكر نفي ذكر ظلام لووش غورت تلاويه هاوشي وشي نية هاوشي وشي نية هيش نية بوبسي لا أحد زيادة بدأ لك لا أحد بدأتك دستا كان خوش ما مستعدي ما مستعد بشيشتر لماذا الله أحد فعشان الله الصمد صمد. أو شيء ما بزمتنه لو سورة بكرات لا, و... لا قرآن ده لا قرآن ده أول شيء صمد هي جاري تر بس وبس او أو جاري بكارتيه لا صمد هاتيا يعني قصد يقصده صمد مصدره بمعنى مفعول به ديال يعني اسم مفعول ذات يعني خلق الروتيا داك عطن خلق بي صمد باكورتي كي لزمان دا بوكسه غور دا غوتري كا زور بيا نياز بي زور داولمان دي زور دصلاه دا دار بي بيستي بهي نبيتن بلا خلق همو بيستان بي, بي همورو لي بكن لبرهندش تايبد لبخوي بخرهتي شنگهيس ده صلات دارغ نهيخت پاشا شي گورجنيہ الا بيستي بش تيرهه وهم خسش بيسي ام بينيا بلهم خو سبحانه وتعالى خو سبحانه وتعالى هم خو بي نیاز له مشتاكان هم خو زور دولمند صلات دارا همج له مان کده همو کسق بيستي بي الا بل عندي همو کسق همو کسق روئ تي دکات انځه سبحانه سبحان الله تمشاكن بمعرفهاتيه الله الصمد لابرهن دي اللاي مروفا كان بشيوش قشتهتها وانا ينكاريش دكن معروفا لابرهن دي قد تمرشا كان او مروفا كان مشريششن لكاتي تنقانه دبارا رو لخاواني بو نبو نور دكن اوه وكفر عون وكفر عون وها كا... مواني ترش ها مواني لابرهن دي لا لا لا لا با با ما بمعرفة حاتيا بنقرة نحاتيا امستليرا وكل صفات بكارتي الله أحد الله الصمد يعني أكر أما نما نشينا ساد أبوابه الله إيه ما ديفيرس تينو أو أنا, أو أو أنا همو ااا بيدرن الجملة الإسمية يعني مم معناه كده ب يعني ثابتة الله مبتدعه مالي يعني هو مبتدعه أوانيتر همو ابن خبر يعني الله مبتدع صمت خبريتي نعم. صمت خبري او جملة اسمية كجملة اسمي مش بيها أو جزانية. يعني مبوعتها خي دا مزرعه سابته قرآن كاري بسر دا ناي. يعني خوا بشيوش هي صمد شيء صمت دا بشيوش هي قران شيء كاري خاصه دا نعم وخاص شاء بخوي أحد خاص اللي هي لزمان عربي بمثبتي بواشي بكاره إلا لأنه فيه إثبات بسه لب مثبتی ایش بسه لب سبحان و تعالی لبرندی آه حت های بته بخوای صمدیش بسه لب وی بکاره لب وکس بکار نهاییا. ماستا زوریک لکسانی که خویم بخواندنه. بی نیاز نی نه خواندن و خوراکو ل همو آشتانی که انسان پیوستی بیتی. او زیاد لب تمرکز لسر و نکاتن که هم و کسان بکه. من. او اواني خواهدرينان خلقانا قصادا و ساكار و نزانا خلتين دخلتين اجنا أه... ديارا هيس كاسك ما في اوينيه ادعاي خواهياتي بكاتون شون همو مروفقان, همو مروفقان ديارا هم لدايك دبن هم دمرن همكو مالغ بيستياتي جياني هاي ببردوام دبيع بش بخلشتر ببسن بلام خدا سبحانه وتعالى بهيشي وشي بيش بهيش كزنا بسيهتن بلقو ببيع دبي همو قساكان هاناي بوبانو نزايل لبكنو بشتي ببسن مصد آياتيك سيهم لم يلد ولم يولد ها. لو موضوع من الولادة يعني زيادة الزغدكات آياتي ببوك موضوع عيسى عليه السلام يعني عزير كاتك. يهودون الصارز يا تر أو أقسمنا دكان ك زي كريخوايا رواه إيسا كريخوا بالله في أشترى كاتوا لزوج صورة تريش تريش تركيز للسر نفي ولادتي أشترى عندك ك كا كخواج ولا هجتشش اللي نابيو هجتشش <تصفيق> اللي زي... نبوا لم يلد ولم لم يولد ولم يليت. من بله دیارا ل میج مجموع رباتیکر س تمرشکین ظرکس اتهامی خواهید دید با یک خواست من داری بیاین من داری هلگرتیال بود خوب هلبزاریه شکل فرقی می‌داریم آویل لیب بیتند آویا من داریم ببینیم و بیکی من داری خود چون که هرچند نسبتی داره بله من کزلام شریکان نه گویی خواه با چیه بله خدا سبحان و تعالی لبر مقصده شدی دوای باشد ن في والدتيش دكاتن ن في أوج دكاتن ك about شهابي. أو أقرأ سيرة القرآن كأنت بيا زور هروح خادفاً ما ألا إنهم من إفكم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. لهالجر ورجنا إفقل لا أفكه الجر هالجرن نوع نقدروا يشيع تياديبي يعني. وقتان. يعني ششيس روجر كأي عكسي برأي. هالجرن كشي ولد الله. أنا عكس يعني من داري دبوبية سواء خواه من داري نائبته دبرندي دا هو إيفكا دبرندي هو إيفكا.oman درويد كان تخذ الله ولده ذي الباسي من دار البوناقة باسي هو من دار الكذبي وقالوا تخذ الله ولده سبحانه في السماوات كل له قانون خواه من دار هلا بجارية وكه مثلاً نصارى بعض ان يساهل خداي هندشان هندش عن ديرنا لين ابوه بلام كديتي من دال يخوي كدي خوي وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم خارق له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بدعوا السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء خ علم ه هند كسب رجالنا قطير خواه باشي هالجن لو لو تيان كرش هي وكتش هي إخوانا سلام الله ده فين من كانوا زي ونكر بدي بجوانتين بزوجتين الشيوه إنزين من هيز مصاحبة كم ولم تكن له صاحبة؟ نفي صاحبة الذكر. تو ما كتون من داري دبيتن؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بنعباد المكرمن هندي وتيان خوا فيريشتي باش أو يخالك كر كديا كتشي خوي خوا ده فين النخر بنعباد المكرمن أنا بندي منه بر برزش وقالوا اتخذ الرحم إن جاء بأكرد كي أخواتي يتن سبحان الله لم يلد إن جاء زمان ولد يلد فعل مضارع كلا لم يتوسّره معناه كيد ماضي بتاء ماضي يعني إخوانا في اساسا من داري لا رأى بردو لا رأى بردو لا تعطيه هرنايبي سمك أوه وشباس مك المضارعة سفتي وينيا آه سفتي وينيا إنزال لبرهندي بابزاني الخوال اللي برسلنا في أودكات من داري هب ببيتن يعني خواه سبحانه وتعالى زور بوردي زور بقوري أوما لبوبا عندكات خواهد فرميه وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد رجئتم شيئا إده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا زور ش شخ شخص شغبي تن، تيا تيا كان داروخيت صديق ده، دا. بس لبرقوي قوتين خوا من داري هي، كنابي وما ينبغي، بيشي وش نابي تن، كلبرق خوا واحدة أحدة، هرتي لا اسمان كانوا زوي هي هرتي هي، بسير كانوا هزاركان، بفريجته كان ك بعض الله مشينا ده خوا، بعيسى عليه السلام كذرين كورخوا بعزير عليه السلام كذرين قريخواها بهم أوانوا وغير أوانش هموا عبدي خوان هموا عبدي خوان لبرهن دي خدا سبحانه وتعالى نوصل للصورة كهف خالي قولا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة لرج زياتر يعني نفي اوشتده او اساسي او پيامه كا لباو پيغمبر هاتي عليه الصلاة والسلام هاروها لباو ايمان زيادة لباو بشراب بدات ايمان داره كانوا انزارج بكا بتايباد لو او کساني كا يعني مندال ده دا نبال خواهي گوره هاروها لراج وشيش زور كبرت كلمة تخرج من افغايم او اوش سيغيه چيتر الله هارشه كدني هو على سوري إسراء كهف لدويك أن زان اخر آية سوري إسراء دفن وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا نفي أوي ذكاء كمن دارها بي شريشها بي وليشها بي وكبره تكبيرا أنزل سرتي السوري في فرمي الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسن ما كثنا فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفوام يقول إلا كذبة كوات أخوة يقول نكهرنا في ولادة كرديا نفي أول شيء لك كصاحب الشهابي ولدي الشهابي هروها نفي ملاكته زنج أنا جد بك هذبي واندشان لكنه تنهى بنداته لا بخواج ولا دكان به ملاك ما وصل لك تاج قاتما وما ولم كفوان أحد. أول تبي أما كمان في لا متايدة. صندق هيك ماما ما. كفا أول شيء جدار هر أو جار لل لقول بس لصوري اخلاص بخار هذا. كفو يعني نظير يعني هاو الشيواء هاو الشيواء إنزا خالر سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد نفي أودك هاو الشيوي هبي هاو الشيوي أو هبي وش باسم كل خود يخوي ولا كرداركان خوي ولا ناوكان خوي, خوي. هاو الشيوي أو نية إنزين أقدر دقيقة يعني التمثّل كإن تعبيريك آواهات يا ولم يكن له له جار مزركل أبو خالد جريت ببفش كفوكيك يا ليه ديتن ب ب با بهمني با بآرابي بعامك مع بيبقيني أوه أوه هيج أوهاو شيء وين يا تعبتيك بخون بلاهم همشت كاين ترهاو ولكن يقول لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ولم يكن, له. ولم يكن له احد. يعني هالشيء ويان هي لا مخلوقات. لبرند التايبد أو هالشيء ني لا مخلوقات. إن جاء أو كجرنجا جركات مابي إشارة في بدم. صورتك حموي بيوستة بيكو. حموي بيوستة بيكو. يعني خلاص سبحانه وتعالى كده فر احد حد. يعني اشتكى بس او حقيقة بونه هي. بس اوش حقيقة أمره لو أسمانه زوي؟ يعني أجر مروفك بدلاًش زندو برادارك مصمأنك بد بد زندو لو أتى أحد لم يل أتادقت هو إذا زوي زوي سبحانه وتعالى دسته كاري هش تشترنا بني هش حقيقة اقنا بس او حقيقتنا بني براوي خداه سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر, والأمر. والأمر. كخوي أحدا بس او او يشيكر ديا وبخواه بس او بطنيا براوي دبات لبرهندي ذابي حقيقتي بون بس لخواي او خويا يعني مستغنيا لبون همو بون ورش بيوستيان بول بويكا بوني هو ام بسلم وجudi ام بابيتن ان زابيز جلوش هيس فايلغني هيس بكارغني يلا و اسمانو زي هيس اوغني يدا بس او بدي امر دكات لبراني امريكاني كالاسمانو زيديو دي ستن لسجيان مروضا سي تنيا او بخوي هوي بريو دبات اهدا باتنيا هاو شيوينيا هاو لا نيلا اوي اغير مروفا اوانا بيني او او كاتا بدنيايو بزرو لو دكا بس اميدي بوي هي بس باش بودا بسيط ها هو باش لبوب الرياناده ها هر ها هو سي خويا ها الدنيا ها لك سكن له حر تشتر بيتن هي شينا ها هو باشي خويا سبحان وتعالى بس او بس بو شرتي وباس مانكر او احديتي لهمو بونو بونور لهمو جيان ببينيت لهمو جيان ببينيت او كاته است بو حقيقت هي دخلت ما مستا اخر ايامان يعني تس سوي دغ وردكينم صورتها او يك دوام صورة صورتك بناء صورة إخلاصه خي قارئ الأزورش ينداء أو ما كعبادة بكين لبو خي قارئ عبادة شيء بإخلاص مخلص بين لبو خوا ولبو دينك أي أمنا وربتي هلا قروا إخلاص لا خالص يا خالص يا هات يعني بعلفته لزمان يعني هشتك منها بي أجر بخ مثلاً بونمونة شيرك منها أجاب علىف تماكنها مو أو يعني كزيادة كتنايلامان برد او بعلافتي أو شريعة أو بعلاف أو شريعة. إخلاص للقرآن ده. اللي همُ ده برانبر ب ب ببرانبر بالشركات الدين الخالص مخلصين له الدين. باكر تيكي باكر تيكي. مروفك أجر بهمو هستو به هموکردار رو روش تو آه کار کنی هر شت شی انجام میده خوی یک لکرب تو لبر خوانی بونو بونور انجام میداتن یعنی دافعه کا پال او بهش شت شتر نبی هوا و هوستی خوی کس شتر نبیش تگ او کاتا لبر هندی او صورت ناون دراب با ای خلاص کرد که أجل هركسك وتأون أروك أوبا منا وصرتك يا وريقة قناعك براستي يعني دينا من ما مست سپاس خواهیم گرفت، دکه اینکاتو فی قیدان لبواهی، لخزمتان داریم لبورن کرناوی زیات الله اخلاص تعلقیش را خواهیم گرفت هم